بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم, الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ مُبَيِّنَةٌ وَتَحْدُدُ اللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُم لَّن تَمْسَسَهُم مُّصِيبَةٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الحجوز والعذر منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم وعضبه من كان مؤمن بالله والعلم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 فعبدتهم ثلاثه اشهر فعبدتهم ثلاثه اشهر والنائي الى الذي يحب والات احمال اجرهم اين يضعن حملهن ومن يتق الله اجعل له امنا ويسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتقن يا هل تفكر عنه سيئاته ويعظم له أجر